Qad Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa اعتذي الوات الصف فالأول فالأول الله أكبر الله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 Mani tada fain, maya tada dili nafsi, wa maa balla fain, taziru, isra uchra, wa ma Allah, Allah, Samia Allah liman hamidah Allah naa wa laka alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً انظر كيف فضل بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله أكبر الله أكبر السلام السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله